البيان الثاني في ان الصلاه اساس بيعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المفتاح العملي للدخول في الاسلام لقد كانت الصلاه اولا وقبل كل شيء هي العلامه الاساس لتوبه الكافر المحارب فمن اقامها من الكفار حرمت محاربته وواجبت محبته وحقت اخوته قال تعالى عن اهل الحرب فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فقلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وقال سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون ومن هنا كانت الصلاه اول بند بعد التوحيد في عقد البيعه التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقاها عن الناس وذلك والد في صيغ شتى من أحاديثه الثابته الصحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم ألا تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تقيموا الصلوات الخمس وتؤتوا الزكاة وتسمع وتطيعوا ولا تسالوا الناس شيئا رواه مسلم ومن هنا كان تارك الصلاة في الحقيقة ناقضا لبيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتامل وقلت من قبل الصلاه اولا وقبل كل شيء لان الزكاه كثيرا ما تذكر مقرونه بها عطفا في القران والسنه ولكنها مع ذلك ليست على وزانها بل هي مرتبه بعدها مباشره وبدرجه ثانيه وهذا معلوم بالاستقراء التام للنصوص القرآنية والحديثية الصريحة الواضحة وذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمه لأصحابه بدقة متناهية فتدبر المنهاج الدعوي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الفقية معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن يقول رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك، فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه فهذا التعبير المتكرر في الحديث فإنهم أطاعوا لذلك هو جملة شرطية دالة على أنه لا فائدة من العمل المذكور بعدها إن لم يتحقق العمل المذكور قبلها اولا وكانت الصلوات الخمس كما رأيت أول مذكور بعد الإيمان وقبل سائر الأركان وعلى هذا وردت النصوص كلها